هذا يقول هل يقول المسلم جميع الأذكار الواردة في السنة أم يقول بعض ذلك فيما يخص أذكار الصباح وأذكار المساء المشروع للمسلم فيما يتعلق بأذكار الصباح وأذكار المساء أن يأتي بما استطاع أن يأتي به منها ولو استطاع أن يأتي بها كلها فهو خير له، لأن أذكار مباركة في وقت فاضل لذكر الله تبارك وتعالى وكل ذكر له أجره وله توابه عند الله تبارك وتعالى، فالاولى بالمسلم والأفضل له والأكمل في حقه أن يأتي بها كلها، أن يأتي بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يقال في الصباح والمساء. فإن لم يتيسر أن يأتي بجميع ذلك يأتي بما تيسر, من مي مي بما تيسر منه هذا يقول لماذا شرع الاستغفار دبر كل صلاة لماذا شرع الاستغفار دبر كل صلاة مما قاله العلماء في ذلك أن الاستغفار فيه جبر للنقص العبد مهما اجتهد في تكميل صلاته وتتميمه وتتميمها. لا بد أن يكون فيها شيء من النقص فالاستغفار يجبر النقص الذي يكون عند المسلم في صلاته ولهذا يشرع للمسلم أن يستغفر دبر كل صلاة ثلاث مرات كما ثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل النخامة تفطر؟ مع العلم أنني مريض من من الحلق وهي محرجه لي التفال الذي او الريق الذي يجتمع في فم الإنسان ويبتلعه عن غير يبتلع ابتلاعا معتادا الف ذلك فهذا ليس مفطرا هذا ليس مفطرا للصائم لي الريق الذي يجتمع واعتاد و... الإنسان والف بين وقت وآخر أن يبتلع ما, ما في فمه من ريق هذا ليس من المفطرات لكن أن يجمع النخام وهذا شيء مستقدر لا يبتلع وإنما لا وقت الصيام ولا غيره وإنما هو شيء قدر ي... ي... يماط و... ويزال وابتلاعه قد يكون في مضرة على الإنسان في صحته فهذا يخشى أن يكون مفطرا إذا تعمد أن يجمع المخاط وأن يجمع النخان في حلق ثم يتعمد ابتلاعه فهذا يخشى أن يكون مفطرا لهم في صيامه أما الريق والتفال الذي يكون في فم الإنسان واعتاد ابتلاعه فهذا لا يؤثر على صيامه هذا يقول ما المقصود بالجهل في قوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به؟ والجهل فليس لله حاجة المراد بالجهل أن يفعل الإنسان فعل الجهل وأعمال الجهل ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته قال في دعائه اللهم من اعوذ بك أن اضل أو اضل أو, أضل أو أزل أو زل أو, أو, أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي فالمراد بالجهل أي فعل الجهل وفعل الجهل معروف ما يكون منهم من سباب وشتم وألفاظ بديئة وكلمات سيئة وأنواع ذلك من الرعونات، فهذه من الأمور التي تؤثر على الصائم أن يفعل الإنسان فعل الجهلاء. والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.